الحسن موجود مش محدود والصفا غير بما موجود بالعلم والجدود مثل ما مثل ما في الكرم لا يا مولى في الكرم لا حدود الحسن باب العلم والمعرفة خسر رب الكون وبهاء الصفه الحسن باب العلم والمعرفه خسر رب الكون وبهاء الصفه اشرف الانساب ابن داخل باب اشرف يا هو يوصل بالكرم لحدوده يا هو يوصل بالكرم لحدوده الحسن يا جود بحضان السماء مثلي نجيب ارتقى المستوى عال للعليم وسطع بحضانه للسماء مثلي نجيب كوكب الزهراء لا حب الارجا كوكب الزهراء لا حب الارجا يا هو يا قلب الكرم يا هو يا قلب كل شجاعل ما موصوفة كل حرب جاب الظلم مشتوفة اهل شجاع قلبه ما موصوف بالحرب جاب للظلم مشتهوف مشبه هليكار بالحرب لوثار مشبه هليكار بالحرب لوثار يا هو يصل بالكرم لحدوده يا هو يصل بالكرم لحدوده حسن يا جوده الحسن وارثها على ابن وجد والشجاع هل بيه ما منه ابد الحسن وارثنا عن ابن وجد تن دليل ابطال شايف الامان وصال تن ابطال شايف وصال يا يصل بالكرم يصل بالكرم لحدوده <تصفيق> الحسن نهج العداله والضمير لنطيل المحتاج ويعني الفقير الحسن نهج العداله والضمير منبع الاحسان والعدل ميزان منبع الاحسان والعدل يا هو يوصل بالكرم لحدوده يا هو يوصل بالكرم لحدوده الحسن يا جوده حسن سبحان رب الصور رب بحضن الزكيه الطامره كامل الاوصاف قمر من نشاف كامل الاوصاف قمر من نشاف يا هو يوصل بالكرم لحدوده يا يوصل بالكرم لحدوده حسن يا جودي